كراما كاتبين يعلمون مَا تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين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 شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر